الى اللقاء الى اللقاء لكن على عقبات الاقصى فالنصرات لا محال اضرب من الله اضرب من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي الحق الأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي أضر النار لتشوي كل علج داس عرضك أضر النار لتشوي كل علج داس عرضك إن أُلاقي الكفر واحدي لست والله لست والله ببغضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي ورجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف سوف أمضي لو حرام الكفر سيلا من دماء الزاكيات سوف أبقى ثابتا لأنتني حتى مماتي هذا ظلام الذل وطيا واطياء العزيات سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي سوف امضي أرجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف امضي سوف أمضي, أمضي عنك سيصل من جحيم التأل نار عنك عذائي سيحكي كل بذياع جهار أنك بيت نارا وما أصبحت سوف امضي سوف امضي سوف امضي سوف امضي ارجع الحق ارضي سوف امضي سوف امضي سوف امضي يا الهنا هذه اسدنا والله قامت كشرت انيابها والاسد تخشى ان تراءت صالت الاساد غضبا تقتل الكفر وجالا سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي سوف انضي ارجع الحق لأرضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي سوف أمضي, سوف أمضي سوف الطيب أمضي هي هيا كي نرى صبحا جليا نمتشق سخما ونرمي مستبدا عن جهيه نخطب العلياء نروى من معين من معين العزريا سوف سوف سوف so,